الحمد لله, الحمد لله الذي أنزل, أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن, أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به مِنْ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ على عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أسفا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 بِرَحْمَةٍ وَهَيَّلَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدَا فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ يَحْصَالَمَا لَبِثُوا أَمَدًا نحن نقص عليك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 فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأبوه إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم برفقا وترى الشمس إذا طلعت تزابر عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يَهْدِ الله فهو المهتد ومن يغلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسق ذراعيه بالوسيد لبطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل إليه كم ل بثُمم قالوا لَ لا يوماًأَبع يوم قال رَبّكمْ علم بما ل بُِم فبعوحكم بِك هذه المدينة فَاليغر أيها أسكافام أيّها أسكافعا فأتِكمم بِسْقِز من هويتَط قف ولا يشيرا نَ بك أحد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 إِل قَلميل فَلت ل لِكهِم بالِلا مِراء وَهِرَه وَلاَا تَسَْفْتِ بههِ مِنْهُْ ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى ان يهدياني ربي لا قرب من هذا رشد ولبثوا في كهفهم 300 سنه وازدادوا تسع قل الله اعلم بما لبثوا له غيب السماوات والارض ابصره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 واصبر, واصبر نفسك, نفسك مع, مع الذين يدعون, يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجههم ولا تعد عنه عيناك عنهم عنه تريد زينة الحياة, الحياة الدنيا ولا تطع من أغفرنا قلبه ولا عن دي ذكرنا دي واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكف إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سراد قوام وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمر ليشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا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 أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أسابر من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسن المرتفقا وغربلََّ ت ووج ليلي تعل ما لحد ما ججدَتيين مِنْ تععنااب ووحفحناهُما وحفحناهُما, وحفحناهما بخ وَوجج بينهُ زرع كللتنججنتي آتكها وَلم تظلم منشي ووفجرنا خللَ نه رق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 قال له صاحبه وهو يحامر برؤك فارتب الذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرف بربي أحدا ولولا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 بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هناك الولاية لله الحرحق هو خير ثوابا وخير عقبا وَضَرَبَ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ إن أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ به نبات الأرض مِنْهُ خَبَآتٍ مُّتَرَاكِبَةً فَإِذَا هِيَ قَصَبٌ مُّنبُوتٌ وَإِذَا هِيَ حُطَامٌ فَمَا يُخْرِجُهَا مِنَ الْأَرْضِ مِن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 كتاب فَتَر المجربين فَترَرَ المجربِينَ مشقين مِن الن فيهِ وَطُعلُون وَقون يا وَإلََنَمانان هذا الكتاب يا وَإن لنا ما بذاذ الكتاب لا يغادِر صغيرَ وَلا كبير إَِّ حصون وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يغلب ربك, ولا يغلب ربك أحدا وإذ, وإذ قلنا, قلنا للملائكة استدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس, إبليس كان من الجن فَفَسَقَ عن أمر ربه أفتتخذون وذريته أولياء من مدوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم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 الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادر الذين كفروا بالباطل ليدحقوا به الحق واتخذوا آياتي, واتخذوا آياتي ورسلي هزوا ومن أظلم من, من ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يدا وَمَنْ غَظلَم لَِّ لُكررَ بِآياتِ رَبّهِ فَعرَضَ عنًاهَا وَلََمَا قدََّمَ يَدَا إَِِ جَعلنا عَ قُلُ بِم مكِ تَنَ أي يَفقَّو فيِي آذَانين وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا, يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يآخذهم بما كسبوا, كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا, لن يجدوا من دونه موئلاً, موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا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 إني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال, قال ذلك ما كنا نبغ فارتدى على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا, عبادنا, عبادنا, عبادنا, عبادنا آتيناه رحمة, رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما, علما قال, له قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني من ما علمت رشدا قال, قال إنك لن تستطيع معي الصبرا وكيف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 حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئ شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال, قال لا تؤخذني لا بما, نسيت بما نسيت ولا ترهقني من, من امري عسرا, عسرا, عسرا فانطلق حتى, حتى, حتى إذا حتى اذا لقي غلاما, غلاما فقتله قال اقتلت نفسا ذكيه بغير نفس, نفس لقد جئت شيئا نكرا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 فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض وفأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبيني سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا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 ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتروا عليهم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه منه كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذي القرنين إما أن تعذب وإما أن تَتَّخِذَ فيهِم حُسْنَاء قالَا أَوْ عمام وَلَ مَْسَوْفًا ععَذِبُهِتُم مَا يُرَدُّ إَا رَبّهِ فَيُعَذِبُ مِ عَذاَبًا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 إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا إذا بل بين السدزين وجد جدونهِ م قو لا يكدونَ يَفق قلى.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 فَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا, الذين كفروا أَن يَتَّخِذُوا, أن يتخذوا عبادي, عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ, أولياء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 لهم يوم القيامة واسما ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتقذوا آياتي ورسلي هزوا